عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور وذلك في قوله إذا احتديتم لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يحتدي ومن قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير ونقله القرطبي عن سعيد بن مسيب وابي عبيد القاسم بن سلام ونقل نحوه بن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود فمن العلماء من قال إذا اهتديتم أي امرتم فلم يسمع منكم ومنهم من قال يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد أداء الواجب لا يضر الامر ضلال من ضل وقد دلت الآيات كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أخرجه البخاري والترمذي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إرأى الناس الظالمة فلم يأخذوا على يده أو أي أمهم الله بعقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل ذلك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا على الحق اطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا او ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي وقال حسن وهذا لفظ ابي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطرا ومعنى تعطروهم أي تعطفوهم ومعنى تقصرونه تحبسونه والأحاديث في الباب كثيرة جدا وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله إذا احتديتم ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف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 انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه الله بالعذاب صالحهم وطالحهم وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر ولنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقفة مع مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته